Mauke bu thawar, yetti hamilen semal fidah. Mauke bu thawar, yeniyor diğer alabia. Mauke bu thawar, yetti hamilen semal fidah. Mauke bu thawar, yeniyor diğer alabia. Mauke bu لست أنسى صوت قصف مرعب هز الفضاء يهدم البنيان يلقي كل فرد في العراق لست أنسى صوت قصف مرعب هز الفضاء يهدم البنيان يلقي كل فرد في العراق لست أنسى كيف أنسى صوت أمي والنيران موكب الثوار حاملا السهم فدا موكب الثوار يدنو يا دماء موكب الثوار حاملا السهم فدا موكب الثوار يدنو يا دماء موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار قال كالوغد يمشي حاملاً كل الوباء قال إن الكفر يبني مجدكم يا للبلا قال منك يمشي حاملاً كل الوضاء قال إن الكفر يبني مجدهم يا, يا للبلا إن نبذ الشرع شؤم بل نذير موكب الثوار يأتي حاملا سهم الفداء موكب الثوار يا ابن يادنا الانبياء موكب الثوار ياتي حاملا سهم الفداء موكب الثوار يا ابن يادنا الثوار الثوار الثوار موكب الثوار لا تلمني يا صديقي قد دعى عندا لا تلمني قد ساقني القهر غدرا وافتراء لا تلمني يا صديقي قد دعى عندا لا تلمني قد ساقني القهر غدرا وافتراء لا تلمني يا اخيا موعد للنصر جاء Mukib o thawar ya müjade ma alabiyat, Mukib o thawar ya ki hamlen sehel fidâ, Mukib o thawar ya müjade ma يا جراح لا تقولي قد خبى يوم اللقاء انظري الصبح ينادي داعيا فجر الابا يا جراح لا تقولي قد خبى يوم اللقاء انظري الصبح ينادي داعيا فجر الابا حانت الساعه تقولي إن للسيف مضى حاميا المسالم فدا موكب الثوار يدنو يا دماء الأبرياء موكب الثوار يأتي حاملا سهم الفداء موكب الثوار يدنو